الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يستدان والسماء رفعها وربع الميزان ألا تطعوا في الميزان وعقيموا أذن بالقص ولا تُخر الميزان والأرب وضعها للأمام والأرب وضعها للأمام فيها تكية والنخل ذات الأكمام والحبد العصب والريحان فبأي آلام إربك مات كالجبان؟ قال قال إنسان أصال كالسخار وقل قل جان لم يمجر من النار من فبأي آل ربك ما تكذبان رب المشنقيين ورب المغربين فبأي آل ربك تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الأولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسألون ما في السماوات والأرض كل يوم وفشاً فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن وال تَذِيرُ السَّمَاءُ مِنْ فُضُولِ الْقُطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُضُوا لَا تَعْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا أَشْوَاظٌ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فإذا شقت السماء فكانت وردة كذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيوم أيد الله يسأل عن ذبينت ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ المجرمون بثيماهم فيأخذوا النواصي والأقدام. فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوقون بينها وبين حميمها. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أتى أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان متكين على فرش الضبع منها من السبرق وجل الجنتين دان فبأي آل ربك ما تكذبان إِنَّ قاصرات الطوف لم يطمنن إنس قبلهم ولا جان فبأي آل ربك تكذبان كأنهم الياحوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسام فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرة الخضر وعبقر الحسام فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام